وإذا حشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق 111. لما جاءهم هذا سحر مبين 112. أم يقولون افتراه 113. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا 114. وأعلم بما تفيضون فيه 119. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور وحيم 110. قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أت 119. لا تتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين 110. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شهود من بني إسرائيل على مثله فآمن واستبر توب إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا تَأْثِيفٌ قَدِيمٌ وَمِنْ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 119. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. أولئك أصحاب الجنة خاردين فيها جزاء بما كانوا